م ن م ن ا ز ل إ ي اليقين ك وإياك نعبد نستعين ن م ز ة ا ل بل هي من أ ع ل ى المنازل إ ن لم تكن أ ع ل ا ه ا على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه ليس بعد اليقين في ا ل إ ي م ا ن مزيد نعم ا ل إ ي م ا ن يزيد و يوقف فله لا شك حد اعلى و له حد أ د ن ى فالحد ا ل أ د ن ى سيقارب الكفر لا شك في ذلك والحد الأعلى لن من يجاوز منزله الصديقيه لغير ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن م ا الصديقيه م ش ا ه د ة و م ع ا ي ن ة و ج د ا ن ي ة ق ل ب ي ة وهي التي ينتج عنها هذا المعنى اليقين ولذلك قال سبحانه وتعالى الهاكم ا ل ت ك ا ف ر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم فتحدث عن اليقين هاهنا مرتين بمعنيين مختلفين أ م ا ا ل أ و ل كلا لو تعلمون علم اليقين فهو علم ا ل أ و ل اليقين علم والثاني اليقين م ع ا ي ن ة ثم لترونها عين اليقين وبيان ذلك أ ن الله جل وعلا حينما خاطب الناس الهاكم التكاثر من ا ل إ ل ه ا ء و ا ل إ ش غ ا ل التكاثر م ح ب ة ا ل ك ف ر ة والجمع من المال و ا ل أ و ل ا د وما شابه ذلك من شهوات الدنيا ومنفعها في ه و ا ت ب يكون ا ل ا ل ت ن ا ث ر ا ل من ة ا التفاعل ذلك ل من ت و التفاعل يكون ك ا ف ر من التفاعل وهو أ ن ك تكسر و تحب أ ن تكسر مالك و ولدك و ر ز ق ت ل م ا ل أ ن صاحبك جارك أ و أ خ ا ك أ و منافسا لك قد ك س ر ماله و ولده فتكاثره أ ي أ ن ك تنافسه دال عن ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل ك ف ر ة تنافس ت ن الدنيا ف س ا والتنافس في الكثير فهو التكاثر أنهاكم التكاثر حتى ز ر ت م المقابر وهذا مشاهد ا ل معين ا الذين أ ع م ت الدنيا قلوبهم و أ ح ب و ا كثره أ م و ا ل ه ا و أ و ل ا د ه ا أ ش ر ك و ا بالله فذهبوا إ ل ى المقابر إ م ا رجاء السحر أ و ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت أ و غير ذلك من ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي يظن أ ن بها يستجلب الرزق وكثره الولد والمال حتى زرتم المقابر ثم خاطبهم الله جل وعلا ب أ د ا ه الجذر ي كلا تجر سوف تعلمون سوف تعلمون ح ق ي ق ة تكافركم و أ ن ك م كنتم تتكافرون في العذاب والخراب والعياذ بالله وليس في العمران كلا سوف تعلمون علم ف ت ب ر ك و ن علميا في ا ل آ خ ر ة أ ن ك م على باطل و أ ن ك م كنتم تجمعون وتكثرون في الجمع من الحطب الذي به تحرقون والعياذ بالله ا ل ع ا ي ى تحرقون في نار الجحيم كلا سوف تعلمون فهو وعيد وتهديد وزجر ج ر شديد زجر شديد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يدل على شبزته وخطورة أمره ولله إ ر ر ا ه ي د ع ى ش ت وقطورة ولله أمره المثل العلاء هذا وترهيبه فتحلعه ف ك ل ك ل الاسلوب ل ل ع ا هذا ا ء أ ا ل ق ر آ ن ي بناء على أ س ا ل ي ب العرب في التهديد كلا سوف تعلمون ثم ثم قال جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ليرى و كان منكم من ع علم ل الآن الدنيا اليقين ل م في ي الجحيم العذاب النار جهنم و ا ل ع ي ا ل بالله تبارك ل ل ا و ت ع ل علم م و ن ا ل ي ي ق ن لو بلغ إ ي م ا ن ك م د ر ج ة اليقين لو آ م ن ت م بالله حق ا ل إ ي م ا ن وترقيتم بمراتبه إ ل ى د ر ج ة اليقين ما د ر ج ة اليقين ا ل م ش ا ه د ة لكنها ليست م ش ا ه د ة ب ص ر ي ة بل هي م ش ا ه د ة ق ل ب ي ة علم جاءت مما وقع بقلبك من ا ل إ ي م ا ن علما بالله جل وعلا لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين كلا لو تعلمون ترون علم اليقين ل ما ترون من ا ج حصل ي أي م لو تعلمون أي لو ح بسبب إ ي م ا ن ك م العميق لكم علم بالله و ب ا ل آ خ ر ه لرايت الجحيم لوقع في قلبك من الراهب ومن الرغب من, الرغب من النار ر غ ب م ل ا ومن عذاب الله ومن الرغب أ ي ا ل ر غ ب ة والرجاء في الله عز وجل أ ن تكون من الناجين والدليل على أ ن هذا المقطع ا ل أ و ل ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة د ن ي و ي ة ليست ا خ ر و ي ة ما جاء بعد من كلام الله جل وعلا وهو قوله سبحانه ثم ل ت ر و ن ه ا عين اليقين اي ا ل م ع ا ي ن ة إ ذ ا لم تر ى امار في الدنيا ب ب ص ي ر ة فستراها في ا ل آ خ ر ة لكن ببصرك وليس ببصيرتك ة ر لنرى قلبه الآن ي ش ف ق ن اليقين لا علم لأن الدين يأخذ قرآن وردها خبرا وعن محمد لعبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ا د ي الله جابوه من ع ن جددنا وجددنا ق ر أ وجددنا على جدد جدنا وهكذا خبرا خ ب متواتره م س ت ف ي ض اذا الحفاظ ملايين و آ ل ا ف من الحفاظ من أ ه د محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقلوه عنه وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نقله عن جبريل عن رب العزه علم بالخبر وعلم بالله جل وعلا ولذلك ع م بالله ايمان الدنيا لا يكون إ ل ا مبني على علم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وهذا العلم يضطرب في قلب الناس وفي قلوب الناس بين الشك فيفقد اثاره العلميه في قلبي الشاكي المنافق وبين ا ل ظ ل م الغالب ا ل ر ا ج ع وهو قلب المؤمن ي قال عز وجل الذين مناقوا يراجعون يظنونها إليه صحيح أن هذه هي بمعنى ولكنه جل وعلا استعمل هذه يظنون صحيح هي يوقنون يظنون أنهم وأنهم أن بمعنى ربهم إ ش ا ر ة إ ل ى بدء ا ل إ ي م ا ن كيف ي ب د أ يبدا ظنه ا ل إ ن س ا ن حينما يكون كافرا الحمد لله ل ه ن وللعجم ومسنا ا ا ن ن بالنسبة ل ر ب قبل الذين كانوا الإسلام أسلموا ل ل و ثم ع الذين يسلمون اليوم في كل يوم لا يقع بقلوبهم ليقين م ر ة واحده و إ ن م ا قد يكون في ب د ا ي ة شك ربما يكون هذا الدين حق ثم يتحول هذا الشك إ ل ى ظن والظن أ ق و ى من الشك ل أ ن الشك مدرب الشك هو إ ي م ا ن المنافق مدربين بين ذلك لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء فلا هو ب إ ي م ا ن حقيقي و إ ن م ا هو إ ي م ا ن باطل ولا يقبل من المسلم الشك افي الله ي شك اذن لا يقبل الشك من المؤمن لكن الظن الراجع الغالب الذي يجعل صاحبه يؤمن بالغيب ر فذلك د ء الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون وتعبدنا ربنا بالظن ل أ ن أ خ ب ا ر ا ل ا ح ا د ص ح ي ح ة كلها ظ ل و م لكن معنى ا ل ظ ن و م لا يشكو فيها ل اطلاقا إ ظ ل و م بمعنى أ ن ه ا راجحات ترجيح ثانية صحيح ولذلك نعبد الله وهو خبر صحيح أما غالي إ إ ل ى د ر ج ة لو كشفت الحجب ا ز ا د شيئا ان تيقنيه ب و يعني وصل به ا ل إ ي م ا ن الى د ر ج ة أ ن ه يؤمن بالله ك أ ن ه يراه كما في ع ب ا د ة المحسن قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه صحيح أ ن ك لا تراه لا تدركه الابصار ولكنك تعبده ب ط ر ي ق ة من يعبد ربا يراه ح ق ي ق حقيقة أ ن ت لا تراه ح ق ي ق ة ولكنك تراه ب ص ي ر ة ورؤيا ا ل ب ص ي ر ة اعمق في ا ل إ ي م ا ن من رؤيا المشاهده ا ل ع ي ن ي ة في إ ي م ا ن ل أ ن ا ل إ ي م ا ن لا يكون إ ل ا غيبا ولا يكون إ ل ا في الدنيا ل أ ن امام ا ل آ خ ر ة لا جزاء عليه اللي بني بأمن. لا صفر. الايمان ل تفرض الحقيقي انما يكون ب ي الدنيا و ر ل ا ل ك انما ينبني على الغيب الذين يؤمنون بالغيب ولا يصح اطلاق الايمان على شيء الا اذا كان متعلقا بامر غيبي ولا يصح حتى في اللغة. اللغه ان تقول اؤمنوا بهذا الانسان يعني لا يفعل إ ط ل ا ق ا ً يعني تؤمن بوجوده لا يفعل ما دام هذا ا ل إ ن س ا ن أ م ا م ك معاينا وقولهم آ م ن ت برسول الله أ ي قول ا ل ص ح ا ب ة الذين عاينوه و ر أ و ه لا يعني بشخص كلا و إ ن م ا إ ي م ا ن ه برسول الله عليه الصلاه والسلام باعتباره نبيا يوحى إ ل ي ه وهذه ح ق ي ق ة لم يشهدها احد منهم من ر يطرر رسول الله وربما لم إلى الله على والوحي ينزل عليه ولا مستكئا بشيء عائشة تشعر جانب كان فقدها هي مكبش خ ض حتى يسر عنه ع عليه الصلاه والسلام فينطق ب ا ل ق ر آ ن ولذلك إ ن م ا كان إ ي م ا ن الصحابه برسول الله غيبا لا م ع ي ن ه غ ي ب وكذلك ا ل إ ي م ا ن بكل ا ل أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ي ة إ ذ ن ينبني أ س ا س ا على الظن ويعمر قلب العبد شيئا فشيئا ب ا ل إ ي م ا ن حتى يبلغ د ر ج ة اليقين وهي أ ع ل ى الدرجات ا ل إ ي م ا ن ي ه وذلك ما وجد على العبد المؤمن أ ن ي س ع ى الى ا ل ي ج ت ه من أ ج ل أ ن يصل إ ل ى هذا المعنى قال فاخبرني عن ا ل إ ح س ا ن قال ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه ي ر ا ه ما عمل الفرق بين الإحسان واليقين الإحسان هو عمل العبادة إحسان العبادة يعني عمل بين تعبد يعني هو لمن؟, لمن وقع في قلبه اليقين فاليقين هو ص ف ة العبد الذي يقوم ب ا ل إ ح س ا ن في ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا كان وقع بقلب العبد اليقين فعبادته تكون إ ح س ا ن ا ف ا ل إ ح س ا ن اذا ينتج عن اليقين في ا ل ع ب ا د ة ولا يمكن لمن لم يبلغ د ر ج ة اليقين أ ن يبلغ في ا ل ع ب ا د ة د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن ف ن ا ل إ ح س ا ن ن ت ي ج ة ح ا ص ل ة عن اليقين واليقين م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة تقع بقلب العبد ب ش د ب إ ل ه ا م الله جل وعلا وهدايته إ ي ا ه ثم بسبب ما هداه إ ل ي ه من ا ل إ ق ب ا ل على الله جل وعلا بصدق يصدق الله كثيرا ثم يصدقه ثم يصدقه حتى يبلغه م و ن ا ه ب ر ج ة اليقين علما لا م ع ا ي ن ة ل أ ن ه لا م ع ا ي ن ة للحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة في الدنيا و إ ن م ا م ع ا ي ن ة الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة تكون ب ا ل آ خ ر ة بما في ذلك ر ؤ ي ة الله جل وعلا في الجنة. فالمؤمنون طبعا يرون ربهم في ا ل ج ن ة كما ثبتت بذلك الاحاديث الصحاح حينما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لصحابته يوما في ليله ة مقمرة رحزينا جمرا ل مقبره من يفصلهم ترون هذا م تضامون عليكم منهم ر رؤيته غير شطريف هل شيئا وش في ط شيئا ما يا قالوا س و ل اسم ا ي وكل ا ا والقمر في برق بالنور ل قالهم ل ج و ف في ي برق ذ فترون ربكم ا ا ت ض من و في راى ؤ ي ي ت ه ش ئ وكل من ر أ الله جل وعلا في ا ل آ خ ر ة ب ا ل ج ن ة ي ن ع ك ش نوره جل وعلا على وجهه وثبت لذلك أ ح د ث صحاح ع ج ي ب ن ليرض ي ر ك م ولذلك ا ل تعالى وتعالى ه كمه برؤيته سبحانه يكرمنا و في الحديث الصحيح ا ل م ر ي إن ف في يقصدها الزنة س و ا ي ق المؤمنون كل ج م ع ة جمعة كل العالمين جمعة رب ذير شوق, شوق كين في ي الجنة أن الناس الأسف ج مع ولذلك ا ج ن لكن يصلون ة لا الجنة الله تعالى في نصب ه ا ا من أ إبليس ل و ذ يحضروا ا ل ج م ع ة في الدنيا بمساجد ا ل ذ ك ر ويضر البيع حتى اذا اجتمع الناس ف ج ل لهم ربهم جل وعلا فما شاء سبحانه وتعالى لا يصفه الواقفون ولا يعطي ثناء عليه المسنون قال عليه الصلاه والسلام فتهب ريح الشمال فتنس الرياح ب ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة فالنبي ل ي ع الصلاة والسلام يفهمون بما من الكلام حدث صحابة فريح ا ل ج ن ة ا م ر ا تكون ح ر ريح الدنيا فيها م ن ا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر حدثنا الله عز وجل عن النخل والرمان و ا ل أ ع ل ا م ولكن ا ش ت ر ك ذلك مع فاكهه الدنيا في الاثم أما الحقيقة آخر. ما استعلمان آخر العربية كانت الجزيرة بأنواع جنوب وشمال كما قال مروء الخيل ف معلقته لما ن ت ج د ه ا من جنوب وشمال ريح الشمال وريح الجنوب تجيب الجنوب لهم شون ي ج الجنوب ا ل ج ز ي ر ة العربيه من سلسل خ ا ل ي ريح حاره تشقق ل و ج ه والشيف جميل ك ا ن و ا ي ت ش ا ن و ا منها لانها ت ه م ي كل حرقان من مسلم ي ويحتاجون الشمال ج ز ر ا ل ع ر ب ي ة معروف أ ن الجنوب الجزيره العربيه ة كيف و الآن جنوب ا ح ا و ي قاعد بينما الشمال يجيء م يجي يجي بلاد الرافدين بلاد, بلاد الخير يعني بلاد الري ف ت ج ي ب ا ر د ا ت ي ا ل غ ر ب ي تمام ا لان القضيه الوراثيه لديهم المغرب ي ل ش ر ق ي والغربي الغربي في فكذلك كان ريح الجنوب ريح فعبر ك ك كان ذ إذن ل الجزيرة الجنوب الشمال في رئي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للصحابه بما يفهمون قال فتهب ريح الشمال ونحن ناخذ العباره كما وردت لا نؤوله وانما نستعين بواقع العرب و بلغه العرب على تامها الله اعلم ما شمال الجنه و ما جنوبها الله عنه. قال فتحثوا على وجوههم ستنوض غبراطتهم هلوم لو ج و ه ه ا ولكن هذه الغبراطه ل ج ن ه من أ ي شيء من المسك م ا ش ي م ا ل ت ر ا ب العادي أ ب د ا بل تحثوا في وجوههم المسك فيزدادون نورا ويزدادون جمالا بنور الله إ ذ ر أ و ا ربهم ثم بطيب ا ل ج ن ة من مسكها وعنبرها المتناثر في الارض فيرجعون إ ل ى أ ه ل ي ه م سيد سلسك ي ر ج ع ويقولون ن من الزوجات ا ل طور ع ن فينظر العين إليه ي مرشور و والله لقد اجددتم جمالا ومع والله انك كنت تحفز جدلهم تقلهم و أ ن ت م ايضا والله لقد اجددتم جمالاً, جمالا هذا ا ل أ م ر العجيب من ا ل م ش ا ه د ة العينيه تجرى العين لا يكون إ ل ا ب ا ل آ خ ر ة سواء الذين عاينوا ا ل ج ن ة جعلنا من أ ه ل ه ا أ و الذين عاينوا النار ودخلوها نعوذ بالله هنا وكل المسلمين سيرون النار لكن نعوذ بالله هناك من ينكب ويكبكب فيها إ ن شاء الله ا ل ع ز ي ه وهناك من ينجو ويعبر الصراط عبر البرق أ و على قدر إ ي م ا ن ه و ه د ا ي ة الله له وتثبيته سبحانه وتعالى فمن هنئهم كانت ر ؤ ي ة ا ل إ ي م ا ن علم اليقين ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة د ن ي و ي ة و ر ؤ ي ة ا ل إ ي م ا ن عين اليقين ر ؤ ي ة بصريه ة أ خ ر ي اخرويه ل أ ي ما م تبقى تكتف كل شيء سواء ا ل ذ في أو الذي في الذي الجنة النار نار ا ل ل من أو ل أ ن ه آ آل ان ا ي ن الكفار ل م ج ر د ما تبعث فيهم ا ل أ ر و ا ح يعرف ب أ ن ه ف ض ق الله ورسوله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا سيكذ رقمهم هذا ما وعد الرحمن و ف ض ق المرسلون ولو سلموا الشفع ولكن بعد فوات ا ل أ و ا ن ن ع ذ بالله لانهم علاش ولو سلموا شافوا كيف تنبعث من القبر ر أ ى أ م ا وقد عاين بعينيه ف ن ي م انما و إ ن الايمان الحقيقي الذي بني على غير المعاينه التي البطري ة و انما على الياقيني ا ل ق د ي أو ن س م ي ه ا ل م ع ا ي ن ه القديم اي س البطري ة او رجع ا الى البطير ة من هنائذ كان هذا ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن الياقيني الياقين الذي يقع ب ق د ل عمد يجعلوها في الدنيا ترى ا لكن بعين البصيره لو ت ع لديك م علم و ن اليقين اليقين العلمي الدنيوي لترون ا الجحيم, الجحيم رؤيه لاترون الجحيم قلبيه وهذا هو معنى اليقين تعلم الله و إ ي ا ك م من أ ه ل ك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أ ل ا و إ ن ك م لا تعلمون علم اليقين ف إ ن ك م لا ترون من الجحيم ولا غيرها وقال الجحيم ولم يقول ا ل ج ن ة لانه يخاطب أ ه ل التكاثر الذين يتكالبون ع ل ى الدنيا ويجمعونها بغير حقها و ي ت ف خ ر و ن فيها ويتكاثرون في أ م و ا ل ه ا و أ و ل ا د ه ا ولذلك قال في ا ل ب د ء أ ن ه ا ك م التكاثر حتى زرتم المقابر ثم نعود إ ل ى ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى حيث قال جل وعلا وعبد ربك حتى ياتية اليقين هو يقين دنيوي ليس أ خ ر و ي ا ولكنه عام في كل الناس في المسلمين و ف ي غ ي ر المسلمين ل أ ن المفسرين قالوا إ ن اليقين هنا هو بمعنى الموت وخاطب الله رسوله عليه الصلاه والسلام يا محمد عليه الصلاة والسلام واذا كان الخطاب لرسول الله فهو لامته جمعاء الا ما خصه الدني مع الحكم محمد باين الجبس بأن بن لنا هذا يقول عليه أو حديث جيركم هنا انتصف الشريف مع تحيات أ ب و هازم وكذلك بصيام الوصال وبوجوب ص ل ا ة الليل عليه في يا أغير ذلك من م وما ر التي كانت خاصة به و ن خ و ص الصلاة ة عليه وما دون ذلك مما لم يخصه الدليل فهو خطاب للناس اجمعين واعبد ربك يا محمد عليه الصلاه والسلام ويا من تؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام واعبد ربك حتى الغاية. يعني الى غ ا ي يعني ة إ ل غ ا ي ة أ ن تموت حتى ي أ ت ي في اليقين ولذلك قلت إ ن هذا اليقين هنا عام في ا ل م س ل م وغير ا ل م س ل م ل أ ن البشريه ج م ع ا توقن يقينا ل أ ن ه ا ستموت م ا يفعلون ه ذ ك ل ذ ي ي ع و ن ه ي ع ل و ن ه هو يفعلونه هو ي ف ع ل ن ه ي أ و ن ه هو يفعلونه هو يفعلونه هو ي ع ن د ه د ي ن ا ل ل ي ع ل و ن ه هو ي ف ي ل و ن ه ي ف ل و ن ه ه يفعلونه يفعلونه هو ي ف ل و ن ه هو ي ف ع ل ن ه هو ي ل ن ه هو ي ف ع ل ن ه هو يفعلونه ي ف ع ل ن ه هو يفعلونه هو يفعلونه هو ي ف ل و ن ه هو ي ف ظ ل و ن ه هو ل ن ا س ل ه ي ق ي ن ف ي أ ن ه س ي ف ع و ن في ي و م ا ل ل ه هو ي ف ل و ن ه هو ي ل و ن ي ف ع و ن ي ف ع و ه هو ي ف ع ن ه هو يفعلونه هو يفعونه هو ف ع و ن ه ي ف ن ه ي ف ع ن ي ف ن المؤمن الكافر في طريقه التعامل لأنه معه, طريقة التعامل معه فالمؤمن حينما ي ؤ ق ن ب أ ن ه يموت ويتذكر هذه ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه لا يرى الموت من حيث هو موت و ح د كما يراه الكافر الذي لا يؤمن ب ا ل آ خ ر ة ولا يؤمن بالبعث قل ب ل ا ورب لا تبعث و ه ذ ا هو ا ل أ م ر الزائد لدى المؤمن يؤمن باليقين موتا وبنتائجه بعثا ونشورا ومن هنا ف ا ل ا ج ت و ا ء الحاصل بين المؤمن و ا ل ك ا ث ر في اليقين إ ن م ا هو من حيث كونه ن ه ا ي ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم يزيد المؤمنون على ا ل ك ا ث ر بحقائق أ ك ب ر من الكون نفسه وهي البعث بعد الموت ل أ ن الكون الذي سيخلقه الله جل وعلا بعد اناء و إ س م ا ء هذا الكون هو أ ع ظ م بكثير إلا يتصور مما يتصور كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده فيعيد الله جل وعلا س و ي ن الخلق ا وتكوين الكون من جديد لكنه كون مختلف عن هذا الكون لا شبح ا لهذا لماذا ليس مثله ل أ ن هذا الكون ركب ي مدخلق تركيبا زمنيا مع الكلام حل تتعمرها تعمرها ولله المثل الاعلى مشحكة في تقريبهم ي الإنسان ولكن من تتعمر ا س ا لا عمرها الزد يلاحك هذا الكون الذي ع نعيشه ع ة ولكن فكذلك ولله المثل تتحرك هي وهي تتخوي سبحانه وتعالى بناه وخلقه إ ل ى حين يعني يعمر ويعمر إ ل ى حين هذا الحين هو ا ل س ا ع ة سماها س ا ع ة الوقت يعني س فول. ا ع ة القول فهناك ا ل س ا ع ة ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ت ع د د ة ساعتين ساعتين س ا ع ت ي ا ل ت ي ن ولدين نمتوا الازداد وهكذا ولكن هناك ا ل س ا ع ة ا ل ع ا م ة ا ل ش ا م ل ة لا يبقى بعدها شيء إ ل ا الله جل وعلا كل من عليها فان يوم نقوم السماء ت ق ل السجل للكتاب و ا ل ر و ا ي ة الاخرى للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ن ع ي د سبحانه وتعالى هذا الكون بني بناء زمنيا يعني نحضر ولذلك فيه الليل والنهار وفيه ح ر ك ة د و ر اجرام ن دوران ن الأرض تواتب ا ل و م أي ك ة ينتج عنها ح ر ك ة الزمان و ح ر ك ة الزمان لتوقيت ا ل أ ع م ا ر اعمار الناس و ا ل ب ه ا ئ ي والكائنات الصغرى والكبرى و ا ل أ ر ا ض و ن والسماوات أما الكون الآخر فهو كون مرتبط بزمن لا ينتهي و ب ح ر ك ة لا تشدع ولذلك مذ يبعث فيه الانسان وهو يعيش لا يموت أ ب د ا يخلوده خلودا مؤبدا إ ل ا في ا ل ج ن ة و إ ل ا في ا ل أ خ ر ى نعوذ بالله هنا ولذلك تبقى ا ل أ ش ي ا ء كما هي وتبقى المتع ل أ ه ل المتع لا تشدع ويبقى العذاب ل أ ه ل العذاب نعوذ بالله منه لا يصنع فهو كون مختلف عن هذا الكون كون غريب كون عجيب اليقين ا ل أ و ل إ ل ا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هو الذي يكمل اليقين الثاني اي يقين الموت عندنا الأنواع لليقين يتملنا وحبت ورب العالمين اعطانا هذا يخاطبنا به واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باعتباره حدا حتميا للحياه أ ي ل ل ع ب ا د ة لمن وفقه الله جل وعلا ليكون عبدا حقيقيا لله ثم هذه ا ل ع ب ا د ة يجب أ ن تبنيها على اليقين لكن بالمعنى الثاني أ ي ما بعد اليقين ا ل أ و ل وهو يقين ا ل م ش ا ه د ة ا ل ق ل ب ي ة لليوم ا ل آ خ ر ولحقائق ا ل إ ي م ا ن ولله جل وعلا م ش ا ه د ة ا ل ق ل ب ي ة ب ص ا ئ ر ي ة أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه فان لم تكن تراه ف إ ن ه يراك هذا ا ل يقين أ ي ه ا المؤمنون ينال ب أ م ر ي ن ب ا ل ع م ل ثم ب ا ل س ب ق في التوجه إ ل ى الله جل وعلا ل إ خ ل ا ص يعني العمل العبد العامل هو العبد الذي ي ف ع ل ل أ ن العمل سير و ح ر ك ة ولا وصول ة إ ل ا بسير و ح ر ك ة و ل ي ق ي ن م ن ز ل ة ب ع ي د ة بيننا وبينها مسافات نحن مضطرون لقطعها ولذلك حدث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبين ّ منهج السير إ ل ي أي ه إ ل ى الله جل وعلا وقال في الحديث حديث كثير تدل على هذا المعنى معنى السير سبق المفردون من السبق قيل وما المفردون يا رسول الله قال ا ل ذ ا ت ر و ن الله كثيرا و ا ل ذ ا ت ر ا ت و أ ي ض ا من خاف أ ج ل ج ومن أ ج ل ج بلغ المنزل منزل, منزل أ ن ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ن ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة و ا ل إ د ل ا ج هو السير بليل وهو ك ن ا ي ة ها هنا عن قيام الليل كما بيناه قبل من خ ا ط ا د ل ج أ ي صار بليل ف إ ذ ا المؤمن لا بد لهم ن ان يكون عاملا وما دمت عاملا فلس بواقف أ ن ت سائر وهذا شرط لوصول مرتبة اليقين لترى و و ل م ر ب ة اليقين ل ت حقائق ا ل إ ي م ا ن علم اليقين رؤية قلبية و إ ب ص ا ر ا بصائريا لا بصريا ثم بعد هذا لا بد من ت ج ر ي د القلب من كل ا ل أ ه و ا ء و م ج ا ه د ة النفس من أ ن تؤثر عليها المقاصد الطوارئ التي تفرفك عن خيرك إ ل ى الله جل وعلا أ و تشوش ي عليك إ خ ل ا ص ك وتعكر عليك صفاء قلبك وخلوط قصدك لله الواحد القهار اذا كان ذلك كذلك وهو كذلك ف ا ل أ م ر إذن يومي يعني أ ن لا خصك ل ي غ ض كعمل ل أ ن ك ما دمت حيا مطالب بعمل واعبد ربك حتى ياتي في ا ل ي ق ي ثم ا ل م ج ا ه د ة وجب أ ن تكون ي و م ي ة ل أ ن إ ب ل ي س لا يخطر عنك و إ ذ ا لم يستطع أ ن يزحزحك عن ا ل إ ل ا م فهو يبذر في قبلك الشك و إ ذ ا لم يستطع أ ن يبذر في قلبك الشك فهو ينزل بك أ و يحاول أ ن يزحزحك عن ر ت ب ة اليقين إ ل ى ما دونه أ و على ا ل أ ق ل أ ن تختطف من إ ي م ا ن ك خلفه من الخلفات رياء ل أ ح د او سميعا للصين او اي شيء من هذا وذاك ي حسنة بشكل ي ق وهذا ل و جدينا ه ج د ي ن حصل س حسنة, هي بوحد حسنة بالحسن وحسنة أحسن بالحسن أحسن ن إن ولكن يعني ة وحدها بوحد وهذا جيد هي لا لا بجا لكي يجعل شي يشغله لكي يجعل شي يشغله في التاريخ لبعض الصالحين ح ي ن ن ا كان عبد الله بن المبارك ص ب ي ق ا من فضيل بن عياب رضي الله عنهما بن فضيل رضي عياب الله معه وكان ع أجمعين ن الصارحين و الفضيل بن ع ي ا ب من ا ا ل ع ب د ي ن ي ت ج و ل ويتمكن بين الحرمين الشريفين يعبد الله مجاورا في مكه ة ما شاء ا ل ل ثم ينتقل ع عليه ب د مسجد الله الرسول الصلاة والسلام ما شاء الله في ي ثم ينتقل بعد ذلك إ ل ى م ك ة من مكان طيب إ ل ى مكان أ ط ي ب ثم جاءت ن ف ر ة الجهاد في سبيل الله قتال جهاد في سبيل الله أ ع ل م النفير فخرج صديقه العالم الرباني المحدث الجهد ي عبد الله ا بن المبارك خرج إ ل ى الجهاد وظن أ ن ا ل خ ض ي ر سيلتحق به فلما تفقد الجيش لم يجده بل ج ه ش معه جيش وفهم أ ن الخضين بن عياب رضي الله عنه لم يستطع فراق الكعبه فكتب له ر س ا ل ة عجيبه تستحق أ ن ت ك س ب بمداد الذهب وقال له يا عابد الحرمين لو أ ب ص ر ت ن ا لعلمت أ ن ك ب ا ل ع ب ا د ة تلعب يعني إذا قارلت ا ل ع ب ا د ة ب ه الحرم مع ا ل ق ت ا ز بدبي الله كتب لك ا ل ع ب ا د ة ل ع ل ي ه فالذي يريده الشيطان من الصالحين أ ن يشغله بالحسن لا يقبل صايبه وخذ بيد الله لا تجد يقول لا له متى ك أ ن ل بيت الله الحرام ولكنه ل على ا ع ل الذي لا يضاهى بشيء وهو الجهاد في سبيل الله يا عابد الحرمين ل أ ب ص ر ت ن ا لعلمت أ ن ك ب ا ل ع ب ا د ة تلعب من كان يخضب جيده بدموعه فزيادنا بدمائنا تتخضب الخضاب هو الطلا جلس بغاء و ج ل الحنه لأنني لن تتحمي حدودك للناس فجيادنا, فجيادنا بدمائنا تتخطب ولذلك قلت اليقين صاحبه امن من وسوسات ابليس ومن نحاساته وهي رتبه عزيزه جدا م ش ي م ف ت ح ي ل ه كلا هي ذ ي د ة من الله لمن علم الله صدق قلبه وكمال ا ش ل ا ص ه ولذلك و ه د ه ا الصديقين من هذه ا ل أ م ة وعلى ر أ س ه م أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه مشهور ا ل ق ص ة جدا ق ص ة ا ل ص د ي ق ي ة في شخص أ ب ي بكر الصديق حينما جاءه ا ك ف ا ر بل جاءه الشياطين من الانسان متلبسين بشياطين الجل ن بشياطين ا ج الهجرة ن قطعا قبل ما في مرحلة في أ و ا ئ ل العهد المشي بقي الله الدين بقي الدين وكان قد اسري برسول الله عليه الصلاه والسلام من مكه الى المسجد الاقصى ثم عرج به إ ل ى السماء السابعه وجعل النبي عليه الصلاه والسلام الغداه يحدث بما راى وبما سمع يعني امر, أمر النبي عليه الصلاه والسلام لم يحدث الناس بما راى في الليله ليله واحده هز مفرسه وناز عقبه جبريل واركبه البراق ثم اسرى به فقالوا ف ل ا إلى بيت ل ماذا ق د س ثم ع ر ي ج بجوز إلى السلاء س يفعلون بهذا المقاديس ل صلى الله ل وماذا ل يفعلون ا ي ل بهذا ي ا ل م ق ا د ي ي ت م ع ا ل ل ق ب ففي ه ذ ا بدأ ي خ ر ب ف ق ا ل و ن بهذا ك كذير بيت المقاديس د س نعم النبي عليه الصلاة ا عليه ل و ل بخليه بالليل ا م فقال له لانه م يصل فغم عليه فقلت ا ل ذ ي ع ن ه سيصبح س ع ي د عليه غم عليه فالله جل وعلا جل له بصره فجعل يبصر بيت المقديس ربي عز وجل ج ا ل صوره بيت المقديس ابدامه وقال له ل هو كذلك تم لأنه معمر ما بيش البيت ما بيت ا ل ي المقديس سافر اختجارة و ل ك ن م ا و ص ل ش له بيت المقديس وعارفينهم اصفارهم ا ر ف ي ن ه م اصفارهم ا ص ف ا ل ه م اصفارهم ا ص ب ا ر ل ه م ا ص ف ا ر ف ي ن ص ي ا ر ه م ح د ف كل ه م اصفارهم اصفارهم اصفارهم ا ص ا ر ه م ا و ف ا ر ه م اصفارهم اصفارهم اصفارهم ا ص ل ا ر ه م اصفارهم اصفارهم اصفارهم اصفارهم اصفارهم اصفارهم ا ل ف ا ر ه م اصفارهم ا ص ي ا م بس ت ص ل ب ا ل ج م اصفارهم ل ا او بالخير الشريع ثم زعمت انك عرشي السماء سريعا هذا غير معقول وغير مصدق فجعلوا يسكنون بذلك المؤمنين وبعض الناس من المسلمين مع ارتداء دينهم بسبب هذه الاقتصاد وجعلوا ب و ب ه الصدق قالوا ما ما ما قالوا إنه أنه قال, قال لي ان و يقول او يقول اتدري ما صاحبك قال لا مازال ما تطلقش الشعوة ب ي صوتين لي يزعم تخبرونه انه مازال ما من قالوا ل اسر انه قد يديه كان ت ء الا عقصة عرية ثم م السماء قد قالها فقد فمق ما لي أنتما. ما غير انتو تدبوش علي الهدش اللي صدق ي ة لنه لانه يقين بأن هذا النبي بأن عن هذا الله محدث ولكن حصل له إ د ر ا ك قلبي و م ش ا ه د ة ب ص ا ئ ر ي ة ل ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن في القران آ ن من ثم رسول ل ل الصلاة والسلام ت من م ك ل ا هذه عز وجل ه ا ل م ن ز ل ة م ت ا ح ة لكل المسلمين ليست م ح ص و ر ة في شخص ابي بكر و لا في شخص عمر و لا في شخص اي أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة أ و التابعين أ و اتباعهم ب ا ح س ن إ ل ى يوم الدين بل هي م ن ز ل ة ن ع م ع ز ي ز ة ع ا ل ي ة و ر ف ع ة و لكنها لكل من عامل لله و داوم على عمله و أ خ ل ص لله في عمله فيه ل ت ا ب ع ي ن جاء رجل لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ن ب أ به الرسول ن ب أ به عن ظهر الغيب وقال في الحديث الصحيح خير التابعين أ و ي ا ل ق ر ن خير التابعين أ و ي رجل ما شفشني بتصميم ا ش م ن و ا ن ن ولم يرع رسول الله عليه الصلاه والسلام ل أ ن النبي كان قد ن ا ت وجعل ا ل ص ح ا ب ة ينتظرونه أ ب و بكر وعمر فلم ي أ ت ي إ ل ا في ع ص ر ي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من أ و ص ا ف ه أ ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه كان به ضرس فدعا ل ل ه عز وجل ت ش ف ا ه الا موضع درهم من جلده أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكانت له أ م هو بر بها ف إ ذ ا ن ق ي ت م و ه ف ا س أ ل و ه الدعاء ف إ ن ه م جاءوا الدعوه ة ي ي ب ق و أ د ر ك ه عمر في خلافته فعمر كل موسين بهذه الحج فرج يخرج للوفود الى العرب يقلب ن ه ا و ا هلاك على ا وفد اليمن فقال ن هو دخل له هم عيطون لديه انت اويس قال نعم ق الا تامن انت برون ض بها عندك واحد ويد انت مرضي بين الجيل ن قالوا اكان بك بارسون كان فيك واحد برس وشافع ط ل يا الله واحد الزائرين بحال درهم الدينار ج م ل ة قالوا يا هي ا ه وخلال الله تعالى بك طبعات البرس ب ك تبقى ل ش لما ش ف الحمور او غتاثر او ك ذ ا ي ذ ك ر نعمت الله عليه ب ل ش ف ا ء س ي ز ي ل في الشكر فلما أ ي ق ا ن عمر انه هو قال ا س أ ل الله لنا استغفر الله لنا ا د ع و لنا فجعل يدعو له لانه خضرو النوران بصمت بشربك وقال انك مجاب الدعوه فاذا لقيته يسال الدعوه و ب ق ى قوي ا ل ق ر ن ي يدعو مع عمر بن عمر رضي الله عنه وما ادراك ما عمر شوبق به غريبه هذا عمر وزير رسول الله وزد بفعله شخصيه عجيبه ث ا ن و الخلفاء الراشدين الذي طارق الله به الحق والباطل الفاروق ا لو ي ن ك ا ا ا من لم س ل م يكن ن قبل ما يسلم و ب بلال كأس يسلم كان يسلم عندما ع بالأذان ن أرباح هذا الرجل ش شاء خ ص ي يتعن ة ما الله ا التابعين من مليون في اليمن درويس في ي وفد قويش ل له الله لو لم ن هذا ا ل ر ج قد صدق الله حقا وسار إ ل ي ه سيرا وتقبله ََََُّ الله َُّ في ِ الصديقين ِِ وفي َِ أ َ ه ْ ل اليقين ِ وتدفع َ ا ل ْ حوله َُْ الناس بدو يطلب منه يقول اطلب من الله اطلب من الله ف... حدثت الروايات أ ن ه هرب بعد ذلك وانبسر خبره ويسحر بعد ا ل ك وعرفوا فيه مجلات سمات و ا ل خ ط ع خبره ولكن ا ل روايات بين الكذب ذابت ت فيه ا في القصه ا يحد قصص صحيحات ش ي ن ي ه وكل ز ي ا د ة عليها ه و باطل مكذوب كما وقعت ش ح ص ي ه الخابر عليه السلام الرجل الصالح, الصالح. زادوا فيه آ ل ا ت بهذه ا ل خ ص ص التي ن ع ز ل الله بها من سلطان وجعل بعض جهال العباس يتحدثون انهم التقوا الخابر عليه السلام يعني في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري وهذا جهل خطير جدا كتاب احياء علم الدين ل ل إ م ا م أ ب ي حامد الغزالي م ل ي ء بحلب خرافته أ ب و حامد رجل عال ح ج ة الاسلام نعلم شيء حجه الاسلام لكن احياء علم الدين عنده خرافات ك ث ي ر ة بسبب جهله بالحديث كيف رجل يالحديث واخذ علوم الحديث من ج ه ا ل م ت ط و ب ة ولذلك دخلت الخرافه كتابه و إ ل ا ففي تحليل النفس وبيان أ م ر ا ض ه ا وادوارها كان رجلا عبقريا بل هذه العلوم ا ل أ خ ر ى يعني علم الاصول و ا ل أ م و ر كانت عن قلب ولكن ف هذا الجميل هذه الحادث لا تحولني على علم دين و أ م و ر عبادات لا ت ع و ّ ل ن ه ا ئ ي ا على إحياء علم ا ل دين ي ح ب ت فيه عن بعض المشايخ ز ه ا ل المشايخ ومنهم كذبه و م ن م ك ذ انهم لاقوا الخاضر عليه السبب ن ا ا ل ي يبنان ا ن ا ل ي ا م هذا الرجل اختلف الناس في السنين اهو عبد ا ل ص ا ل ح و ا ل م ن ك لفكره الله عز وجل فكره ابن موسى ذ ا كان ملكا ف م ع ن ى أ ن يحدث شخص من الناس بما انه لا ذكر ا ل إ ن س ا ن ن ب ي حينما ي ت ر س ل له بشرا سويا ويحدثه فهذه ا ل ن ب و ة ولا يقع هذا إ ل ا ل ل أ ن ب ي ا ء كما كان بين جبريل عليه السلام ونبينا عليه الصلاه والسلام وبين ا ل أ ن ب ي ا ء الذين قرنا فان لم يكن لنا شد كان غير رجل صالح إ ذ ا كان إ ن س ا ن صالح وعاش هذا المجتهد ي سؤال لماذا لم يلتقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وهو التصويد قوي وخادر ويأتي فلان رسول فلان من من ويشوفه وإن رسول الروايات مقفوع الله هذا الله هذه به من لكم من مآم من من مطلال فلان النبي أحسن عايش لذلك سيأتي بعد بعد ا ل ي ي ن الذي اليكين ما يطلب يبحث عن ه في ا ل ق ر آ س و إ ن م الله يبحث عنه في كتاب عنه ا وفي سنة س ر و ل الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا وفي الصدق فيهما اللهم س ن وكتاب ا و سارغ ن ا ل ل لا الصدق وإلا ذلك كله إ ا فيهنا كان ق بد من س ج ة ع ل ي ي ه و م ا الله من الصديقين ق ن جعلنا ن اللهم ص د اللهم اجعلنا من الصديقين وارزقنا اليقين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك وتقبل منا ط و م ن ا واغفر لنا ضعفنا واغفر لنا عزنا ج واغفر لنا تقصيرنا واغفر لنا كتلنا وجعلنا لك من الشاكرين وادخلنا في رحمتك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين واصلي اللهم وسلم وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين و آ خ ر دعوانا